الرياض القرآن يقدم. يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحول وخلقنا لهم من مثله ما يركبوا وَإِنْ شَاءَ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَإِنْ شَاءَ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحته واحدة صيحته واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون توصيته ولا لا اهله فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور ونفخ في مِنَ فاذا هم من الاجداث فاذا هم من إلى ربهم يرجعون من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 قالوا ويلينا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا فإذاهم جميع لدينا محضرون، فإذاهم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس، فاليوم لا تظلم نفس شيئا. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.